أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين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 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَامُونَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذه الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا كما لمن الناصحين، فدلوا ما بغور. فلما دق الشجرة، بدت لهما سواتهما وضفقاء يخصفان عليهما من ورق الجنة. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إليكم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُونَ فريقا هدا وفريقا حق عليهم الغلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رجل منكم يقشرون وَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في يوم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتاركوا فيها جميعا قالت أخراهم هؤلاء أغلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم ما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم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 وَمَنْ كَانَ لَهُ كِنْزٌ ظَالِمِينَ وَالنَّبِيِّنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنْ نُكَلِّفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق فنودوا أن تلكم الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون ونادى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 يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما عجاب بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخنواها وهم يطمعون ما إذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا رب بنا لا تجعلنا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الجنة أن أَن علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا لهم له وولع به وغرتهم العيات الدنيا فاليوم نسىهم كما نسوا لقاء